ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.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 حیع علی الصلاه, حيّ على الصلاة هيا علی الفلاح هيا علی الفلاح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 خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا